إِنَّ شَأْنَ أَقْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِثَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي بِمَا عَهُ وَالطَّيْرُ وألنا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ يَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يذغ منهم عن أمرنا نذقه من عاب السعير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 وقليلٌ من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دبت الارض الا دبت الارض تاكل من ساته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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلمو أنفسهم، فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق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 رسولقان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دع الذين جعَمْتُمْ من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ومالهم فيه ما من شر وما لهم فيهما من شرك وما لَهُ منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى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 وَإِنَّ أَوْيِيَكُمْ لَعَلَاهُدٌ أَوْفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنأكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار إذ أَن أن نكفّر بالله ونجعل له أداب.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 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عَدَنَاجُلْفَاء إلَّا مَنْ آمَنَ إلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ خَيْرَ حَمْفَأُلَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي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 وَمَا أَنْثَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرّا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ونقول للذين ظنوا ذوق عذاب نار الذي كنتم بها تكذبون وإذا تتل عليهم آيات بينات قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا ولو يريد أي يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وطالوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا بالحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وَمَا آتَيْنَا هُم مِّن كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَثَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيتٌ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 إنه سميع قريب ولو ترى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد